والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن تكف عن عنهم سيآتين ولنجزيهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووضعنا الإنسان بوالديه حسن وإن جاهد كلي تشرك بالم إليه مرّ جئتم فهو نبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمَنَ بِاللَّهِ فَإِذَا فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّعِيد عَلَى فِتْنَةٍ لا يقولن كنا معهم اوليس الله باعلم بما في صدورهم العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين فقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولن نحمل خطاياكم ولن نحمل لا يصدقون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولا قد أرسلنا حملة قومه فلبت فيهم الفتنة إلا قوم سين عاما فأقضهم الطوفان